لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعلَّم ما يُشْرِكُونَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ونافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون حين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير ليتركبوها وزينتوه ويخلق ما لا تعلمون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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَأْسِي أَنْتَمِيذَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلَ الَّلَّهَ الَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُوْنِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إن الله لغفور رحيم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 ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشقون ويقول أين شركاء الذين كنتم تشقون فيهم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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن نحن ولا آباؤنا ولا حرنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاروة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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال لسجدة سجدة لله وهم داخلون وللله يستجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة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 نسقكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن خالصا، لبن خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً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 فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمْمَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير مسخرة في جو السماء إما يمسكهن إلا الله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 إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به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 وإذا بدنا آية مكان آيةه والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل له روح قديس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهذو وبشرى للمسلمين